بُوكتو. <تصفيق> 2 58 ثمانية وخمسون. ثمانية وخمسون. أجزاء الجسم. أجزاء الجسم. رأزلك أيش فيرفيد. أرسم رجلاً أرسم رجلا الظهر أفيق. الرأس أولاً. الرأس أولاً. أفي رفي الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. أهاجت، نم لا هتلاطني. El Saru Lajarahu ahad. elsár sharu ahad. A füleket sem lehet látni. El Unan Lajarahuma ahadun aidan. El Ednan Layarahuma ahad aidan. A hatot sem lehet látni. Avaru layarahu ahadun aidan. الظهر لا يراه أحد أيضاً. لرايزولب أصمتت إيش أو سايت؟ أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. في تانسول إيش نبت؟ الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. A férfinek hosszú orra van. El Rezolou, Lehu, Enf, Tawil. El Rezol, Lehu, Enf, Tawil. Visz egy botot a kezében. Hua, Jahmilou, Biedeihi, Asan. Hua, Jahmilou, Asan. Egy sálat is ford anyaga körül. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. تيربون إيش هيدك؟ الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. أكاروك إروسك. الذراعان قويتان الذراعان قبطان ألعابك سنتين erişek الساقان أيضا قويتان الساقان أيضا قبطان وفيرفي هو بربان الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الثلج. نمّي شيل نادراغد وسكاباته. هو لا يرتدي بنطالاً، بنطالاً، ولا معطفاً. هو لا يرتدي بنطالاً، ولا معطفاً. الافييرفي نم فوج مك. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان هو رجل من هو رجل من الثلج